فأخرج لهم عجلاً جسداً له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى أَفَلَا أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم هارون من قَوْمِ يا قوم إنما فتنتم به وَإِنَّ رَبَّكُمْ الرَّحْمَنُ فَتَّبِعُونِي وَأَضِيعُوا أَمْرِي ۚ قَالُوا إِنَّ النَّبَرِحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ قَالَ يَا هَارُونَ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا أَلَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَبَا عَصَيْتَ أَمْرِي ۖ قَالَ يَا بُنَيَّ أُمَّا وَلَا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترق قولي قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولتني نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا متاس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكبا لنحرقنه ثم لننصفنه في اليمن أسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما